أن يسأل سؤال إنكار من حرم زينة الله التي أخرج العباد كاللباس في الطواف والطيبات من الرزق كالأنعام والحرث التي حرمها الكفار وكاللحم والودك الذي حرمه بعض العرب في الجاهلية في الحج وصرح في مواضع أخر أن من قال ذلك على الله فهو مفتر عليه جل وعلا كقوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وقوله أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وطلبهم في موضع آخر طلب إجاز أن يأتوا بالشهداء الذين يشهدون لهم أن الله حرم هذا ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم إن شهد لهم شهود زور أن يشهد معهم وهو قوله تعالى قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار لم يبين هنا السبب الذي مكنهم من إضلالهم ولكنه بينه في موضع آخر بيّن أن السبب الذي مكنهم من ذلك هو كونهم سادتهم وكبراءهم ومعلوم أن الأتباع يطيعون السادة الكبراء فيما يأمرونهم به وهو قوله تعالى وقالوا ربنا إن عطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب الآية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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا قوله تعالى فآتهم عذابا ضعفا من النار بين تعالى في هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات أن الأتباع يسألون الله يوم القيامة أن يضاعف العذاب للمتبوعين وبيّن في مواضع أخرى أن مضاعفة العذاب للمتبوعين لا تنفع الأتباع ولا تخفف عنهم من العذاب كقوله ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وقوله هنا قال لكل ضعف الآية وقوله وقالت أولاهم لأخرىهم، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقوله قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جل وعلا ينزع ما في صدور أهل الجنة من الحقد والحسد الذي كان في الدنيا وأنهم تجري من تحتهم الأنهار في الجنة وذكر في موضع آخر أن نزع الغل من صدورهم يقع في حال كونهم إخوانا على سرر متقابلين آمنين من النصب والخروج من الجنة وهو قوله تعالى في الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين قوله تعالى وبينهما حجاب الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن بين أهل الجنة وأهل النار حجاب يوم القيامة ولم يبين هنا هذا الحجاب ولكنه بينه في سورة الحديد بقوله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الآية قوله تعالى يعرفون كل بسيماهم ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الأعراف يعرفون كل من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم ولم يبين هنا سيما أهل الجنة ولا أهل النار ولكنه أشار لذلك في مواضع أخرى كقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية فبياض الوجوه وحسنها سيمة أهل الجنة وسوادها وقبحها وزرقة العيون سيمة أهل النار كما قال أيضا في سيمة أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة نعيم وقال وجوه يومئذ ناضرة الآية وقال في سيمة أهل النار كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما الآية وقال وجوه يومئذ عليها غبرة الآية وقال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا قوله تعالى قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الأعراف قالوا لرجال من أهل النار يعرفونهم بسيماهم لم ينفعكم ما كنتم تجمعونه في الدنيا من المال ولا كثرة جماعتكم وأنصاركم ولا استكباركم في الدنيا وبين في مواضع أخرى وجه ذلك وهو أن الإنسان يوم القيامة يحشر فردا لا مال معه ولا ناصر ولا خادمة ولا خول وأن استكباره في الدنيا يجزى به عذاب الهون في الآخرة كقوله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وقوله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وقوله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقوله فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق الآية أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته